لما جمعت كتاب المسمى بالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والزهاد وغيرهم فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذهب أديانهم حتى كانوا لا يؤمنون بالعقاب فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق ثم ينخرط في سلك المعاصي كأن الأمر إليه أو قد جاءه الأمن من العقاب فربما تخايل أن حفظ الرعاية يرد عني وينسى أنه قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد انخرط جمع ممن يتسم بالعلم في سلك المعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة فما نفعهم العلم ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم وهذا لأن الدنيا فخ والناس كالعصافير والعصفور يريد الحبة وينسى الخنق قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى عاجل لذاتهم فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل فلقد باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيرا واستحقوا بشهوات مرذولة عذابا عظيما فإذا نزل بأحدهم الموت قال ليتني لم أكن ليتني كنت ترابا فيقال له آلآن فوأسفا لفائت لا يمكن استدراكه ولمرتهن لا يصح فكاكه ولندم لا ينقطع زمانه ولمعذب عز عليه إيمانه بالله بالله ما نفعت العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليها ولا يمكن قبول مشاورتها إلا بعزيمة الصبر عما يشتهي فتأمل في الأمراء عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله عنهما وفي العلماء أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وفي الزهاد أويسن القرني لقد أعطوا الحزم حقه وفهموا مقصود الوجود وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى وربما كان فيهم من لا يؤمن بالبعث والعقاب وليس العجب من ذاك إنما العجب من مؤمن يوقن ولا ينفعه يقينه ويعقل العواقب ولا ينفعه عقله